وَلَقد أأَرسَلنا إ أمَمِ مِن قبلَِكَ غَ خَذنهُ بِالبَس وَب فخَذنهُ بِالبَس يب إ عَهُ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 ثم يبعثكم فِيهِ ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفاظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون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 أو يلبسكم شيعا ويريق بعوكم بأس بعض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 وَإِنَّ مَا يُوعَىٰ إِنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَسْتَغْفِرُونَ مِنْهُمْ من شَيْءٌ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 حميم وعذاب أليم, وعذاب اليم بما كانوا يكفرون قل انا دعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوت الشياطين في الأرض حيران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 إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَجَّه قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هدان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 تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا مِنْ أَصْحَابِهِمْ النُّبِيِّينَ وَآتَيْنَا عِيسَى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 وَمِن اَبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ وَجَدْتَ بَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ من عباده.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 فجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خَوْضِهِمْ يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يدانه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 ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم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 ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عادوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن هُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُونَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ الله وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ أننا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا